دول يا إمّة خرجوا ولسّة مجوش يا إمّة هجروا بقى يا ياسمين شكلهم كده نسوي للنهاردة عيد ميلادي. بس أنا ما نسيتش كل سنة وانت شي طيبة يا حبابتي إيه ده؟ أنا سمع صوت كلب في البيت أيوة فعلا في صوت كلب كويس في حد هيهدى يا إدميلادي بتلاقيك الكلب اللي صلاح جابه لك هداية هو صلاح جاب لي كلب في ميلادي ولا إيه؟ uh أيوة مش انا جرجرت سيد في الكلام وعرفت انهم بيبنوا بيت للكلب اللي صلاح هيشتريه عشان سيادتك عايزه تقنعيني ان كل العمال اللي كانوا هنا في الفيلا والطوب والاسمنت والزيتة دي كلها عشان يبنوا بيت كلب اه ما سيد قال لي كده يعني يا بنتي ده بيشتغل انت بتضربي الدرز البابلي ما أكيد فاطمه جوه يلا حالا حالا حالا Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday انا مش عارفة اقولك ايه يا اهتمان احنا لنا كتير ما دخلتش بيتنا انتوا فعلا نورتوا البيت سامع يا حسين كلام الست الكمل الحاجه شاهي بتقول ايه البيت منور بصحابه يا مدام شاه شكرا يا أساس حسين سامع سامع ضحكه حازم يا أساس حسين وحياتك عندي انا ما سمعتش الدحكة دي من سنين ثانية واحدة يا جماعة may I have your attention please ياسمين تعال يا حباب اسمع يا جماعة النهارده إحنا بنحتفل بعيد ميلاد أجمل وأراء مهندسة المهندسة ياسمين اللي عملت تصميم تحفة لمشروع المنتجع الرياضي والتصميم ده كان سبب في إن المناقصة ترسي على شركة الحريري وعشان كده أنا بقدم لك الشيك ده شيك بخمسين ألف جنيه <تصفيق> قول لي كده اسمي ايوه ايوه انت خجال كده ايه يا صباح انت بتهزف كتابك ليه اصل المخخ في مؤثر جدا مش الفلوس دي المفروض من نصيبك مش انت اللي عملت التصميم ايوه مال انا متأثر ليه كل سنة وانت طيبة يا حبيبه قلبي وانت طيبه يا ماما انا جبت لك هديه بسيطه كده خاتم سوليتير معقول امال لما اتجوز هلبس ايه بس القماز يا حبيبتي واريث العريس الغافل هيتعب معاكوا قوي ما هو نزل يتعب هي بنت شوية ولا إيها تمت؟ طبعا يا حبيبتي ياسميل دي حتة ألماز والألماز ما يتقدرش إلا بالألماز سمعت اللي ذا سمعوا يا بو صلاح؟ أيوة سمعت أنا بقول خلي أدهم بقى هو اللي يشيل الليلة على رأيك دي الليلة تلات كبيرة قوي واحنا مش واغدين بقى هنا. يا ابو صلاح انت نمت ولا ايه؟ <تصفيق> لا لا انا مصحصح اهو اهو مصحصح كل سنه وانت طيبه يا سمين بهديه بسيطه كده يا حبيبتي علشان انا ملياش في السوليتير ولا الشيكات مرسي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا روتر كفانا جيت ثانيه واحده يا جماعه برضه ما يا هابي فيز <تصفيق> المهندس صلاح ضيفنا الجميل اللي نور البيت اي نعم هو استولى على الاوضه بتاعتي لكن الحقيقه انا اكتشفت انه مهندس شاطر قوي شفت يا حسين بيقولوا على ابنك ايه سكت يا سكت يا اعتماد لحسن الدمعة هتفر من عيني وصلاح خرر يقدم هدية لياسمين في عيد ميلادها بس طريقته هو ما تتكلم يا صلاح انت من الساعة ما جيت البيت ما بطلتش راكل ايه جاي تسكت دلوقت اه صحيح ما تتكلم يا مو صلاح بقى ما تقول لنا بقى المفاجأة يا صلاح انا سمعت المواند الصلاح مالوش مزاج يتكلم اخرص بقى يا زيفت انت <تصفيق> يا جماعه لو سمحتوا انا عايز اقول حاجه تفضل <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يا ريت قبل ما اقول حاجه بس دي آآ آآ وقبل ما اقدم هديه المهندسه ياسمين نطلع كلنا عالجنينة ونشوف الصرح العظيم اللي صممه المهندس عمر حازم الحريري عمر بلا فخر عمل بيت للكلب بيت للكلب بس احنا ما عندناش كلب كلب جاهز يا فندم هايل يا باش مهندس عمر اه من الوز عوام لا البركة في ابنك يا استاذ حسين طيب ده بيت الكلب فين الكلب يا باش مهندس عمر الكلب. صراحه جابولي هدية هديه يا اختي عليه يجنن شفتي يا ياسمين اموري اوي وده سميتوه ايه هو في الحقيقه كل ما يسمعنا بنقول يا زفت بيجي جري على طول فغالبا ده هيكون اسمه تصدق اسم روش وجديد بس في مشكله كل ما نقول يازفت يا زفت سليمان بيجي جري ودلوقتي يا جماعه يا ريت كلنا نبص ورانا علشان نشوف هديه المهندسه ياسمين الله الله هديه شكرا شكرا مش ممكن انا كنفسي من زمان يكون عندي بهيكونه مرسي اوي يا صلاح مرسي جدا ها. ايه رايك بقى يا ياسمين تجنن يا بابا تجنن كل سنه طيبة طيبه ياسمين دي احلى هدايا جاتلي فايد ميلادي مرسي يا صلاح يا فاطمه ايوه استاذ البوفيه جاهز ايوه اهم يلا يا جماعه البوفيه جاهز اتفضلوا انا فرحانه اوي بصلاح يا حسين طب اجي الفرحه ده بعدين يا عتمال خلينا نلحق البوفيه صلاح أيوة مش المفروض توريني البالكونة من قولة بتاعتي والله ما كانش يتعز انت شايف يا رجلي مكسرة يعني لو تقدرش نزليها هنا نتفرج عليها في الجنيل <تصفيق> شايف يا رجلي انت <تصفيق> <تصفيق> ما بتشوفيش ولا ايمانا في الجبس <تصفيق> يعني استنوا بقى لما فوق الجبس أموراني ليسا هستنى لما فوق الجبس يعني هو لازم دلوقتي أي أوكي حاطر سليمان سيد فيه يا صلاح أيوة فيه يا صلاح هو انت هتفضل صدى صوت كده كتير طول الوقت. الوق شيلوا قصه على فين على بلكونه اوضه ياسمين اه ايه رايك حلوه قوي طب بالنسبة للون الأوضة إذا أنت كمان غيرت لون الأوضة؟ قد للدرجة دي مش واخد بالك ده أوضة متلونة <تصفيق> غيرته إنما لو مش فارق معاك اللون ده ومدايق ومعاجبك ومعصبك وكل الكلام ده أنا ممكن غيرو حال جادي حال. حال لا لا لا لا لا لا سداني عاجبني أنا بس مخدش بالي علشان يعني كنت عايزك في موضوع تاني يعني يا أخيرا ده أنا كنت مستاني الموضوع ده بفرغ الصبر بص يا صلاح تفضلي تفضلي تتكس فيش كلي سامعك سامح طيب بص استنى أفكا تفضلي ما تتكس فيش يلا أنا سامعك والله أنا لما سافرت شرم وشفت أرض المشروع على الطبيعة يعني حسنت أن ما تتكس فيش وتفضلي تفضلي ده أنا قلت تلتمية تفضلي أرض إيه بس ومشروع إيه يعني أنت زناني في القوضة بتاعتك عشان تكلميني في المشروع يا سمين ما تسمع بقى يا صلاح حاضر دي صورة للموقع. هم. شايف؟ بس المنطقة دي بتطل على البيتش. أيوة. فأنا فكرت إن إحنا ننقل الجرين أريا في منطقة البيتش. إيه رأيك؟ هي حياة هي فكرة هائلة. بس أنا لدياني بتطل على البيتش دي. فيش حاجة اسمها بتطل اسمها بتبص. بتبص. بتبص. على بقول بقولك إيه. حلو الفكرة. فكرة فكرة حلوة وهايلة. سيبيل التصميم ده وأنا هعمله لك بكرة على طول. لا لا لا. ما هي دي بقى يعني اللي أنا عايز أكلمك فيها. أنا عملتها فعلًا. بوس كده. إيدا. معقوله ياسمين مسكت ورقه وقلم واشتغلت ايوه الله يكبرتي <تصفيق> مش احنا عملنا مع بعض اتفاق اه خلاص انا بقى نفذت الاتفاق شكلي كده حبيت المشروع وانا بحب المشروع واللي بيحب المشروع صلاح نعم ممكن اسالك سؤال 300 بس ترد عليا بصراحه طيب انت تعرف ادهم الاباصيري؟ حسابك باش مهندس انك هتفطر معانا اول يوم رمضان والله انا ما عنديش اي مانع انتي ايه رأيك يا شاهي يا ريت ده انا نفسي نفتر مع بعض بقالي سنين حلو قوي والكلام ده امتى بقى؟ رمضان بكرة كل سنة وانت طيبة ياه كده على طول؟ خلاص يا جماعة احنا هنيجي استني بس يا شاهي طب والفطار ده الساعة كام ان شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله عادة يا باش مهندس بيبقى المغرب. م. وصلاح هتعملوا في إيه؟ أيوة صحيح صلاح يا حبيبي يا صلاح يا حبيبي يا صلاح خلاص خلاص يا اعتماد أنا ممكن أجيب لكم عربية الإسعاف يا أخو يا الاسعاف الإسعاف خلاص خلاص يا جماع إحنا نفطر هنا أيوة صحيح أحسن برضو بس أنا بقى اللي هعمل الأكل آه هي, هي اللي هتعمل أكل وتفرجوا بقى على اعتماد لما تعمل اكل في رمضان تشتغلني وتقولي إن صلاح بيعمل بيت كلب؟ ما أنت ورضو كنت عايزه تجرغلني في الكلام واستلمت دماغي وعدت يتقوليلي الفيلم ده حلو والفيلم وحش لعلمك بقى الفيلم ده بقى عجبني جدا على فكرة انا ما شفتش الفيلم ده خالص بس ما عنديش مانا هنشوفه سور <تصفيق> الكلام ده بقى جرجرة ولا كلام بجد لا طبعا بجد <تصفيق> اشتا قوي قوي قوي ملك جامد يلا بينا يلا بينا فين ايه <تصفيق> ايه ما كنت كويسين بكرة بقى نبقى نتفق على معي <تصفيق> اه انت بتعمل كده ليه ايه مستعجله على ايه الشوارع زحمه موت يا بنتي يلا يا بنتي ده اول يوم رمضان بقى كل سنه وانت طيبه وانت طيبه بس الناس ليه اعصابها بايظه كده طول ما انا جاي في السكه خناقات وحوادث حاجه غريبه موت المهم انت جبتي العنوان مظبوط ايوه الاثنين اللي فوق طلعوا مش مهندسين فمفيش في الدليل غير ادهم القوصيري ده ومهندس وكمان عنده شركه بس دي مش شركه مقاولات دي شركة ديكورات وتشطيبات ان شاء الله عمل بس يطلع هو بقول لك عايزين نقرأ الأولى. صفحة إيه؟ صفحة الحوار مع الجدع اللي رايحين له لحد ما نتأكد إنه هو ده أدهم اللي انت بتكلميه في التليفون أنا قل أنا قوي قوي طبعاً لأنه ما فيش حد بيعمل الجنان اللي احنا بنعمله ده انت و أفكارك السودة طب يلا يلا صباح الخير صباح النور هو ده مكتب المهندس أدهم الأباسيري أي فندم أي خدمة والمهندس أدهم موجود أي موجود نقول له مين قليه لو كلاينت طيب ثانية واحدة آدي أول كده قال إنه مسافر ليبيا وهو قاعد هنا هي الحكاية شكلها ملخبط أصلاً من الأول تفضلوا يا فندم أهلاً أهلاً وسهلاً الدكتورة فريدة العوادي أهلاً يا فندم المهندسة ياسمين حازم الحريري يا أهلاً وسهلاً وحضرتك بنت المهندس حازم الحريري تقريبا. نورتي يا فندم أنا بقى المهندس أدهم الأباصير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كذاب نورتي يا باش مهندسة ولد حضرتك كان أستاذي في الجمع يلا <تصفيق> يلا مش أدهم استني بس أم بقول لحضرتك إيه تعرف واحد اسمه صلاح حسين صلاح صلاح صلاح صلاح حسين؟ أيوة المهندس صلاح حسين الاسم ده مش غريب عليا. آه ما بيفكركش مثلا بالجامعة أيوة أيوة صلاح حسين ده كان دفعتي <تصفيق> <تصفيق> كنت تعرفوا كويس يعني؟ بصراحة لا آه أصلا أيام الكلية كنت البيجو <تصفيق> شو معنى يعني؟ كان عندي عربية كبولي حمراء. طب ايه المشكلة في كده يعني؟ لا، ازاي عربية كبولي في الجامعة وكان أيام الشعر الطويل الخنافس والأمصان المكسمة <تصفيق> <تصفيق> <مهري جاني>؟ هو رجع <بيضحك> تاني هو بيدحك علي والنبي ما نفهم ولا عارف لكن انتو بتسألوا عن صلاح ليه؟ هو نصب عليكم؟ ليه؟ هو كان معروف عنه انه نصب